لما يمنعون الصلاة استيقظ صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر فإذا بجبريل عليه السلام عنده لم يصلي به ولم يدعه يصلي بل انتظر حتى ظهر النور واتضحت معالم الأرض. فصلى به قبيل طلوع الشمس ثم جاءه عند دخول وقت صلاة الظهر فلم يصلي به الظهر حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله فدخل وقت صلاة العصر مباشرة فأخرها أيضاً حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله مرتين. ولما غابت الشمس لم يصلي به المغرب حتى غاب الشفق الأحمر. ثم أخر صلاة العشاء أيضاً حتى ذهب ثلث الليل. تشوق صلى الله عليه وسلم لتفسير سر تبكير صلوات الأمس وتأخير صلوات اليوم فإذا بجبريل عليه السلام يقول يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين انصرف جبريل عليه السلام وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه أوقات الصلوات فبدأوا يعطرون بيوتهم بها لكنهم يتلهفون لأدائها في بيت ربهم يتقاطرون نحوه فيصلون باتجاه بيت المقدس لأنها قبلة المسلمين آنذاك يبكون يدعون الله أن ينصرهم على أعداء التوحيد الذين آذوا نبيهم وسخروا منه وشتموه وآذوهم في دينهم توحيد وصلوات أفزعت أبا جهل ورفاقه ما هذا وما الذي يجري أهذه نتيجة معركة الإسراء التي ظن أبو جهل أنه ربحها المسلمون يزدادون ويصلون آناء الليل وأطراف النهار عند الكعبة أمر لا يمكن قبوله انتفخت أوداج أبي جهل فتعهد لرفاقه أن يضع لهذا الأمر حدا فقال لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه وصل تهديد هذا الأحمق إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم فهون من شأنه وقال لو فعل لأخذته الملائكة تفاقم حمق أبي جهل فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهدده وتوعده إن يصلي عند البيت لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بتجاهله فها هو ذات نهار يمشي إلى المسجد ثقة بربه فلما توقفت قدماه أمام الكعبة جعلها بينه وبين المسجد الأقصى ثم كبر مبحرا في صلاة خاشعة شاهده أحد محب الشر ومشعل الحرائق فانطلق إلى أبي جهل ليخبره بتحدي محمد الله جن جنون الشرير فخرج من منزله كالمسعور نحو النبي ولما وقف أمامه صرخ به معتدًا برفاقه ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديًا مني التفت صلى الله عليه وسلم إليه وحدق به ثم انتهره بكلمات أسكتت فجاء جبريل عليه السلام فقال فليدع ناديه سندع الزبانية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب وفي نهار آخر توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد فإذا أبو جهل ورفاقه هناك فتجاهلهم صلى الله عليه وسلم واتجه لصلاته وحقدهم يحدق به كان أبو جهل خائفا لكنه شعر أنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يصغر شأنه بينهم فنهض ومشى نحو نبي الله وما إن اقترب منه حتى توقف فجأة واهتز ورفع يديه وكأنه يحمي رأسه ووجهه من شيء مخيف ثم رجع إلى خلف يسقط وينهض حتى جثى عند رفاقه يتصبب عرقا وينتفض خوفا